مسلم أن أبيه رأى رضي الله وأنه قال قال أبو جهل يعف وجعل يعف يعف محمد, محمد وجعل بين أذوركم فقيل نعم يسأل أبو جهل يقول محمد يعفر وجهه قدامكم يعني يصلي وتم تشوفون قالوا نعم قال والله لاعي الرعايته يفعل كذا لأفعلن به كذا وكذا نعم فقال فقال والله. و... و... لئل رأيته. فقال لئل رأيته يصلي. فقال والله واللات والعزة عصنا يقسم بها نعم. فقال واللات والعزة لئل رأيته لأتأن على رقبته. هل يعفر وجهه يعني هل يصلي قدامكم قالوا نعم. قال الات والعزة لئل رأيته يفعل هذا لأتأن رقبته بقدمي نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسلي وذعم ليطعن ركبته. يعني أراد أن ينفذ ما حلف بالأصنام عليه وهو أنه يريد أن يطرقبته. نعم. فما فجاهه إلا وهو ينفذ وهو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فالرجل سعد يعني أبو جهد قال هل يعثر محمد الوجه بالتراب وأنتم تشاهدون قال نعم قال والله والعزة لئن فعل ذلك لأطعن لأطعن رقبته بقدمه فأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصل فجاء مسرعاً لأجل أن ينفذ ما عزم عليه وإذا به يتراجع علاجات الوراء. كان مقدما لأجل أن ينفذ ما حلف بالعصنام عليه إلا أنه رجع نك صاف ورجع إلى الخلف. نعم. فما فجع إلا وهو ينكس ينكس على أثبيه ويتفي بي. قال والله لعن أو قال ولات والعزة. لئن رَأَيْتُهُ لاطأنا رَقَبَتَهُ بقدم فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يصد فجاء مُسْرِعًا لأجل أَنْ نُنَفِّذَ ما عَزَمَ عليه ما شعروا الا وَبِهِ يَتَرَاجَعُ وَيَعْمَلْ بيديه كذو يتقي بيديه يعني كأن شيئاً اقبل عليه يريد ان يلت الرجل جد بدلا إذا به بدلا عن الإقدام استعاضه بالإحجام فبدل أن يقدم نكصه على عقبه يعني رجع إلى جهة الخلف ويقول بيدها كذا يعني يتقي كأن في ضربة تريد أن تأتيه أو أن شيئا يريد أن يلتهمه ويعمل بيديها كذا نعم نعم. فما فاجه إلا وهو ينكس على قبته ويتكئ بيده. وقال بيني وبينه خندق من, خندق من النار. يعني كأنه يشهد. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو جاع مسرع ثم رجع. ويتقي بيده. قالوا له ما أنت عزمت على أن تنفذ ما أقسمت عليه؟ قال إن بيني وبينه خندق من نار نعم. وقال إن بيني وبينه خندق من نار وحول وأجنحة وحول وأجنحة شيء عظيم ما يخطر على البال فوق ما يتصوره البشر نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا لو دنا لاختطفته الملائكة لكن الرجل لما شاهد الموقف وشاهد هوله ورأى الخندق الذي من نار ورأى الهول والأجنحة تراجع. فقال عليه الصلاة والسلام: لو دنا، يعني لو أقدامه، لاختطفته الملائكة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة. اختطفته عضو الملائكة عضواً عضواً. يعني تختطف الملائكة اليد مع انسان والرجل مع انسان مع ملك آخر والرأس مع ملك ثالث وآخر لقتطفته الملائكة عض وانعض يعني قطعوه يقطعوه إربا إربا نعم فأنزل فأنزل الله فأنزل الله تعالى لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغة كلا إن الإنسان لا يطع إن, أن رعاه استرع فقد طغى وتكبر وعاند ومن ظلم فإن الله له بالمرصاد عاجلاً غير آجل فهذا أقسم إذا رأيت محمد يصلي أو يعفر وجه يعني للصلاة أطأ رقته بقدمي من لل من بشدة الإهانة والاحتقان فلما أقدم إذا به يرجع إلى جهة الخلف ويتقي بيديها أخر قالوا وش السلام قال لقد رأيت خندقا من نار ورأيت هولا وأجنحا فقال عليه الصلاة والسلام لو أقدام لاختطفته الملائكة عضوا عضوا نعم الهجرة الأولى إلى الحبشة اشتد العذاب على أفكاب محمد صلى الله عليه وسلم واشتدت ما يعانونه من أهل الكفر والطغيان فأبو جهل من ناحية وأبو لهب من ناحية وصناديدهم من ناحية أخرى كل يدلي بدل وقت فتعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاقوا الأذى الشديد وذاقوا المعاناة الصعبة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى أرض الحبشة، بالهجرة إلى أرض الحبشة لأجل أن يستقر أو يثبتوا على عقيدتهم ويلتزم بما آمنوا به من شرع الله عز وجل. الى ان يحصل الفرج والنصر من الله سبحانه وتعالى نعم وفي السنة الخامسة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالحجم ثلاث سنوات الدعوة سراء السنة الرابعة النبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة واعلنها ولا قص من الأذى ما لاق. في السنة الخامسة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى عرض الحبشة. الحبشة عاقمه لم يكن مسلما إذ لكن لكنه نعمة. ولا فيه بغي من أحد أو تجبر من أحد أو ظلم من أحد لآخر. نعم. أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبسة لما اشتد عليهم العذاب والأذى واشتد العذاب وعظم الكرب وكبرت المصيبة أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتوجهوا إلى أرض الحبسة وأن يغادروا أحد فالبلاد بل إلى الله يغادر مكة إلى أرض الحبشة. نعم. وإن قا قال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. نعم. وكانت الحبشة متجر قريش إن فيها رجل وإن لم يكن مسلم لكن ما يظلم أحد. كل إنسان في طريقه. والعدل هو أساس الملك. نعم. وبين أهل مكة والحبشة قواطر تجارية في سفن تغذو من مكة وتتوجه إلى الحبشة وسفن تجارية تأتي من الحبشة إلى مكة فيها البضائع والتجار يذهبون ويعودون فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة بأن يتوجهوا إلى أرض الحبشة نعم وكانت الحبسه متجر قريش. متجر يعني محل التجارة، محل التجارة، محل البيع، محل الشراء. نعم. وكانت وكان أهل هذه الهجنة الأولى اثنين عشر رجلا وأربع اثنى عشر نساء. عشر رجل وأربع نساء. اللي سافروا في المرة الأولى ستة عشر. فردا مسلما. عدد الرجال اثنين عشر وعدد النساء أربعة. خرجوا من مكة وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله يقول عليه الصلاة والسلام ولولا أني أخرجت منك لما أخرج خرجوا إلى الحبسة وهي بلاد بعيدة لاجلي ما نالهم من أذى ولأجل ما أصابهم من عناء من المشركين نعم وكان أول من هاجر إليها عثمان من ضمن بن اللي هاجر من ضمن الرجال اللي اثنعشر عثمان رضي الله عنه خليفة أبي بخليفة عمر اللي عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه نعم ومعه ومع هو... زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال قلنا 12 والنساء 4 من ضمن الرجال اللي سافروا في هذه السفرة من مكة من بن بن ضمنهم عثمان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترق قوم إسلامهم يعني أخفوه نعم وممن خرج الزبير ومن خرج الزبير ابن العواذ و... وعبد, وعبد الرحمن بن عوف وابن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كرام من أقول كرام القوم عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود هؤلاء وابو سلمة هؤلاء ممن خرج من مكة الى ارض الحبشة نعم وابو سلمة وامرأته رضي الله عنهم نعم خرجوا متسللين سرا مرأته ام سلمة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد نعم فوفق الله لهم ساعة وصولهم الى السائل سفينتين للججاة هم خرجوا سرا ولو انهم بقوا على الساحل اليوم ولا يومين ولا ثلاثة كان اهل مكة اسرعوا في اثرهم واعادوهم بالخوة الا ان الله عز وجل طفهم ومن لبفه ان وجدوا سفن على اهبة التحرك فحينما وصلوا الى الساحل وجدوا السفينة ستتحرك بعد وقت يسير يصير فركبوها وانطلقوا قبل أن يلحق القوم بهم. نعم. فحملوهم إلى الحبسه وخرجت قريش في, في سفينتين. آثارين. في سفينتين. رك يعني ووجد السف ووجد أن السفن قد تهيأت للانطلاق. لأنه عادة يبقى الو... الإنسان إذا أراد السفر أيام على الساحل. جاءت السفينة ما جاءت تحركت جهزت للانطلاق لكن من توفيق الله أن وجد السفن مهيئة فبمجرد وصولهم إلى الساحل وإذا بالسفينة قد تهيئت للانطلاق انطلقوا فسلموا من هذا هريش نعم فحملوهم إلى الحبسة وخرجت القريس وخرجت القريس على طول بيطلبونهم يبعدونه أرادوا إعادتهم لكن وجدوا أنه قد سافروا نعم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منه محل وجدوا أنهم تحركوا وكان خروجهم في رجب وكان الخروج في رجب يعني الشهر اللي ذهبوا فيه رجب فأقاموا في الحبشة رجب وشعبان ورمضان ورجعوا إلى مكة في شوال نعم فأقاموا بالحبس شعبان ورمضان ثم رجعوا إلى مكة في شوال يعني مسافروا في شهر رجب وأقاموا شعبان ورمضان ورجعوا إلى مكة في شهر شوال نقل إليهم بأن أهل مكة أسلموا وأن أهل مكة تصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب البلاد إليهم بلاده وأحبوا البلاد إلى قلوبهم أن يعيشوا في مكة وخرجوا مبتعدين عن الأذى وفارين عن أن يفتنوا في عقيدتهم فقيل لهم إن أهل مكة تصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا مطلب لنا بالإقامة في أرض نائية وبعيدة ونريد أن نعود إلى بلادنا وعادوا في شهر شوال نعم لما بلغهم أن قريسا سابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه no. وكان ثبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة no. النجم no. فلما بلغ أفرأيتم الله والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه ذلك القر تلك القرانية <تصفيق> هذا هذه رواية لكن يقول العلماء بأنها رواية واهية فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فقال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتج القول الصحيح عند أهل التحقيق أن هذه الرواية واهية صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في آخرها وسجد معه وسجد معه جميع من حضر والسبب في سجوده ما رأوه من الحلاوة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذوبته وسلاسف الفاضي أما ما يذكر من الرواية أنه مدح لها فقال تلك هي الغرانيق العول وإن شفاعة من لا ترتج فهي رواية واهية لا أساس لها هذا عند أهل التحقيق من أهل العلم. نعم. ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيت العلى وإن شفعتهن لا فقال المشركون ما ذكر, ما بخير ذكر بخير آلهتنا ما ذكر لنا بخير قبل اليوم. اليوم يمدحه عندما يقول إذا مثل على الرواية هذه مع أن قلنا إنها وهمية. فالسبب في سجودهن. أنهم لما سمعوا فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذه آية يقول ألقى الشيطان تلك هي الغرانيق العولى وإن شفاعتهن لا ترتجى يعني تطلب مع أننا قلنا إنها رواية واغية لا صلى الله عليه وسلم فقال من حضر إنه لم يذكر آلهتنا بخير قبل اليوم يعني ماذا حضر فإذا سجد نسجد معه لكن الصحيح أنهم سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قعجبوا به من حسن الكلام وسهولته وعذوبته مثل ما قال أحد إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يعني كلام معجب لذيذ يستعذبه الإنسان ويرتاح لسماعه والتلفظ به. نعم. وقال ماذا؟ وق فق المشركون ما ذكر شيئا قبل اليوم. قبل اليوم. نعم. وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق. وقد ويموت. علمنا. يعني اعتمد في. الآن لما قال تلك هي الغرانيق يعني على القول بهذا معناه قل مرة وثانية وثالثة أن هذه حكاية واعية. لا أساس لها من الصحة لكن على ما ذكرهن بأنهم قالوا مثلا الآن ما ما بيننا وبين بين لما يقول تلك هي الغرانيق العولى المرتفعة وإن شفاعتهن لترتجع, لترتجع بالنسبة لأننا نعرف أن الله هو الخالق الرازق المحي المبيت هذا ما عندنا فيه إشكال لكن نرى ان هذه تنفع وتضر فلما قال تلك هي الغراميق العلى وإن شفاعتهن لتردج زال الفرق بيننا وبين إلا أننا نقول بأن هذه الرواية واهية لا أشاص لها والصحيح أنهم سجدوا لما أعجب من حسن الكلام وسهولة ألفاظك وعذوبة أسلوبه نعم وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويرزق ويرزق الميت أنا مثلا الإفرار وإلا من ناحية الخلق والرزق والإحياء والإماتة كلنا متفقين على أنها على أن الله هو المتفرد بذلك نعم ولكن آلهتنا تشفى عندها. تشفع عندها ولكن آلهتنا تشفى وهو يقول وإن شفاعتهن يقول أبنى أبنى أبنى أبنى لا ترتجل مادام يقول الكلام هذا ما بيننا وبينه خلاف نعم فلما بلغ السجد سجد فلما بلغ آخر السورة سجد نعم وسجد معه المسلمون وسجد معه المسلمون لأنه إذا كان الإنسان يقرأ وسجد يسجد الذي يسمعه القراءة أو يستمع القراء وسجد المشركون أيضا نعم. إلا, شيخا, إلا شيخا كبيرا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصر أخذ, أخذ قليل من التراب ووضعه على جبهته من الكبر والعناد نعم. وقال يكفيني هذا نعم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا نعم. وخاف من الله خوفا عظيما إن هذا الرجل تكبر وعاندا وتطاول وعظم أمره بحيث أنه لم يخضع لله عز وجل وإنما تناول ترابا بيده ووضعه على جبهته متكبرا متعظما في موضوع السجل. نعم. فأنذر الله فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيه. هذا الجاب الآية هذه على الرواية أنه قال هذا الكلام مع أنه لم يقول أنه قال تلك هي الغرانيق العليا. مع أن الصحيح أنها عبارة أو قصة واهية لا أساس لها. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يهكم الله آياته نعم. ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه وازدادوا ال... شدة على من أسهل لما النبي عليه الصلاة والسلام سب الآلهة إنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني من المرء شيئا وأنه لا خير فيها للإنسان وأنها تحبط العمل وتقضي عليه زادوا في عداوتهم وفي إيذائهم وفي موقفهم الموقف المعادي من الدعوة الإسلامية فآذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحافة بالهجرة إلى أرض الحبشة مرة أخرى على ما سيأتي تفصيله قلنا الـ الـ الـ الـ الوفد اللي سافروا في المرة الاولى كم عددهم عدد الرجال اثنى وعدد النساء اربع المجموع ستة عشر وهم من كبار الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابو سلمة ومنهم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سلمة التي تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلم فجلس وكانت وكان ذهابهم في أي شهر في شهر رجب فأقاموا شعبان ورمضان ونقل لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام تصالح مع آل مكة فرجعوا في شوال وإذا بالأرض قد ازداد صعوبة على صعوبة وإذاء على إذاء وعداوة على عداوة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب مرة ثانية إلى أرض الحبس، ومن لطف الله عز وجل أنهم حينما خرجوا من مكة يعني الوقت الأول وجدوا السفن قد تجاسفتين على وشك التحرك وعلى وشك الدخول في البحر. لأنه لو بقوا أيام لأن العادة إن السفينة تبقى عند ال في... على الساحل أيه فلو بقوا أيام لذهب إلين قالوا متى تواعدوهم لكن بمجرد وصوله إلى الساحل ركبوا وانطلقوا فسالمو فالله عز وجل ينجي جنده وينصر أوليائه ويفلح حزبه ونقرأ إن شاء الله في الدرس القادم الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة وفيها عدد أكبر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وفد أرسله أهل مكة ومعه الهدايا لتقديمها إلى النجاشي لتسليم الصحابة إلى هؤلاء الذين جاءوا لأخذهم من مكة إلا أن الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الطغاة وهكذا وهذه سنة الله في خلقه دائما ينصر الله أولياءه ويقنع أعداءه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلنه وصحبه وسلم.